وَ كِ نَّ البِظَّمًا آممَ نَ بِل ي وَدّأَمِآ خير وَمَنائ كَتيِ وَكِتَبي وَ على أحوب المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والساكين في القبي وأَ قس صننت وآ من بأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم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 من عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداف انْ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ بَمَنِ اعْتَدَىٰ بعد ذلك فله عذاب أليم وسیح ت رَامِدٌ وَصِيٌّ تُلِبُّ الْعَانِدِينَ وَالْأَقْرَى فِينَا الْبِرَّ مَعْرُوفٍ فمنْ خَفَ مِ م جمَا فَد أَ إثْم فَأَص لَبَين نب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن چاہرو رام ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريدون كَبِيرُ اللَّهِ عَلِمَ مَا هَدَاكُمْ وَلَنْ نَكُم تَشْكُرُونَ قريب أجيب دحوة الداعي دعا لكم ليلة الصيام الرفث إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علی مغ کم تخت تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا کم فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَعَتِّمُوا مَا كَانَ تَنبَأُكُمْ وَنَقُولُ وَالشَّرُّ حَتَّى يَنْتَهِيَ عَنِّي أَنَا يَطُلُّ الْأَسْوَدُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتِ الْمُصْطَفَى مَا إِلَّا إِلَٰهٌ وَلَا تُبَشِّرُهُمْ وَأَنْتَ تلك حدود الله فلا تقرغوها فذلك يبين الله آياته للناس سِلا عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَنْ تَكُونُوا أَمْوَالُكُمْ Baby